قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجال لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا